قاتلوهم يعذرهم الله بأيديكم ويخزرهم وينصركم عليهم ويشك صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذرهم الله بأيديكم ويخزرهم وينصركم عليهم ويشك صدور قوم مؤمنين